Ya ilahi, ya to ya رحمةً أرجو ببابك من كراب العالمين يا إلهي يا معين يا, يا ملاء التائبي رحمةً أرجو ببابك من يا إلهي تحكي بالنجوى شفاهي شفاهي وعيون كل ما فيها ينادي يا إلهي يا شفاه وعيوني كل ما فيها ينادي يا إلهي أرتجي منك الجنان وكذا الحور الحسان أرتجي نهر عسلا حلو نزان رملها من زعفرا وصها سحر البيان ما بها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان أرتجي منك الجنان آه وكذا الحور الحسان فارتجي نهراً مصفاً عسلاً حلواً وزارها من زعفران وصها سحر البيان ما بها لم يأتي يوماً قلب الإنس في في الزمان, في الزمان Żyłujemy się w